الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والمجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقصد ولا تخزر الميزان والارض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصر والريحان فبأي آلام كما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجل البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء كذبان وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت في البحر كالعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والكرام ويبقى وجه ربك فبأي آلاء يقولون سو كذب بان في السماوات والارض كل يوم هو في شان يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان فباي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجد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 إني استطعتم ما أن تنفذوا من قطار السماوات والأرض فانفذوا, فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل فبأي آلاء ربكما تكذبان ليل شقته سماء, شقت سماء فكانت وردة فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذوا من نواصي والأقدام فبأي يورف المجرمون بسيماهم فيأخذوا بالمواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي ما تكذبان ذواتا أخنان فبأي آل ربكما ما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء كذبان فيهما من كل فاكهة الزوجان. فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجل الجنتين دان وجل الجنتين دان فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطلثون سماؤه الطرف لم يطمثن يمسهن قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء هل جزاء إلا الاحسان، الجزا الاحسان إلا الاحسان، فبأي آلاء ربيكم ما تكذبان، فبأي آلاء ما تكذبان فبأي آلاء ربيكم مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا لنظاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمى ما توكلا به الا خيرات صورة في الخيام فبأي آلاء ما تكذبان لم يضمثوا المعيش قبلهم ولا جان فبأي آلاء ما تكذبان متكئين على رفرف الخضر وعبقري الحسان متكئ على رفرف الخضر وعبقلي الحساب فباي الاء ربك ذاتك الربان تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام